وَتُمْ الرَبِّهِ فَنْ تَهَا فَلَهُ مَا شَلَفَ وَأَمْرهُ إِلَى اللهَّ وَمَنْ عَدَ فَأُلَا إِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُم فيِيهَا خَالِدُون يَمْحَقُ اللَّهُ الرِبَا وَيُرِّسقَدَ قَا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 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ